أُلْقِيَ إلي كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تعلوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةَ أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوا قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.